يا عبد كم يراك الله غافيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا يا عبد أنسيت رقاء الله واللحد والثرى ويوماً عبوساً تشيب منه النواصية لو أن المرأة لم يلبس ثياباً من الدقى تجرد عرياناً ولو كان كاسياً ولو دامت الدنيا لأهلها لكان رسول الله حياً وباقياً ولكنها تفنى ويفنى نغيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي أصبحت ضيف الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامة الضيفان تأخى الملوك حين النزول بساحتهم كيف النزول بساحة الرحمن الملوك حين النزول بساحتهم كيف النزول بساحة الرحمن يا من إذا وقف المسيء ببابه سترى القبيح وجاذ بالإحسان وأنا المسيء وقد عصيتك سيدي تعفو وتصبح للعبيد الجاني وأنا المسيء وقد عصيتك سيدي وتصفح للعبيد الجانب لن تنتقسني إن أسأت وزدتني حتى كأن إساءتي أحسان يا أيها الأحباب إني راح مهما يطول عمري فإني فاني نوح الحمام على الغصول شغال ورأى العزون صبابتي فبكال إن الحمام ينوح من ألم النوى وأنا أنوح من الحمام يا نوح من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الديان أنا لا أضغم وفي رحابك عصمتي أنا لا أخاف وفي حماك أماني أنا إن بكيت فلم ألام على البكى فلطالما استغربت في العصيان أنا إن بكيت فلم ألام على البكى فلطالما استغربت في العصيان يا واحدا في ملكه إيمانه قلت يا مولى يا لبان يا واحدا في ملكه ما لم فان يا من إذا قلت يا مولى يا لبان أعصاك تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني